خلي ذوبي حنانك حب الدنيا شويه عليك اتوسل الله, الله يخليك تبعد عني حرام عليك اتوسل بيك الله يخليك تبعد عني حرام عليك